كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وقالوا قلوبنا في أكينة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب و من بيننا وبينك حجاب عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يتقون الزكاة وهم بلا خيرتهم كافرون